يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يأتكم كفلين من رحمته اتقوا الله وآمنوا برسوله يأتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا مشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يأتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.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 آمين الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن